سلاما على ارواحكم يا ذور المجد فما بعد هذا الفقد يا صحب من فقدي سلاما على ارواحكم يا ذور المجد فما بعد هذا الفقد يا صحب من فقدي تموج بيدي الدنيا فانساب دمعة تسيل على قلب وليست على خدي سلاما على ارواحكم يا دور المجدي ما بعد هذا الفقد يا صحب من فقديه وجوبيه الدنيا فانسى مغره تسيل على قلب وليست على خديه واحد مدفن قلبي عليكم من الحزن حتى ضام من ابني وجدي لقد شابت الايام بعدا في رقكم فطالت لياليها صادق الوعد ظلام كأن الليل لا نجمى مؤنس به أبدا بل إنني صرت في لحدي ألا فليامت من مات من بعد موتيكم فلا عين تبكيه ولا عين في سهدي شباب جهاد قد تسامت في علوم فنا الخلد وقد حكموا بالشرف والسيف نصير وهذا كتاب وهدي الى الرشد قاموا بعشي دين دارا ودوله وقد بذلوا من اجل دي غايه الجهد قاموا بعشي دين دارا ودوله وقد بذلوا من اجل دي غايه الجهد وقد بذلوا من اجل دي غاية الجديد